عسى ربي يصبرني على الدنيا ويجبرني ويغفر لي ويرحمني يخفف ش د ة الامي رحمك الله يا ابني تجرح خدي بدمعي ب ك ت ي والله انا ب ك ي على من سارق قدامي انايا ل و ع ه ح ز ا ن ي ولا ي ل و ع ه اغباني ولا ي علم ف ج ا ن ي ولا ه و مثل ا ل ح ل ا م ولا لي اول ولا ثاني صبرت على أ قضى ربي, ربي أ ل ا يا مصعب ا أ الفرقه لياليها ولا ايامي حلوم الليل تخدعني وتقربني وتبعدني و أ ن ا ت خ ي ر ك في عقلي و ل اتريح ولا نامي تذكرني بكل حالي وصوتك كان يطربني, يطربني وسجلت افيدني ولامب حفر ن ا ق ن ا م ي يلي ا تقابر يسمعني يجاوبني ويفهمني عن الغايب ي ع ل م ن ي عسى, عسى تاجنا علامي ماعاد اليوم ترجيني ولا أ ر ج ي ك تجيني تفرقنا ولا ندري عن الدنيا ولا ح ك ا م ي تحذر د م ع ل ى ع ي ا ن ي غيرك ذوبي ومندي 「わらたんぱーい!」 يا لاله يا لاله لا لا لا لا ا لا اجازي الله بالحمد مع ا ل س ج د ا ترقى